وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويحفو عن السيئات ويحفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من نساء وَمَا تَحْمِلُ بِنُوْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا قَالُوا آدَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدًا وَظَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لهم من محيص لا يسأم الإنسان من الخير وإن الشر فيأوس قنوق ولئن ذغناه رحمة منا من بعد هذا لي الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده وللحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عمله ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غميغ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وَإِذَا أَمَسَهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَائِنٍ عَلِيمٍ قُلْ رَأيتُ مُؤيَّكَنَ مِنْ يَدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُ بِهِ ثُمَّ كَفَرْتُ بِهِ مَنْ ضَلَّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَأَذْلِكَ فلا فاق وفي أفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أو يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريت من القى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 حميم عين سنطا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الألي العظيم يكان السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في رب ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء مُحْفِظٌ عليهم، وَمَا أَنتَ عليهم بِوَكِيلٍ، وَكَذَلِكَ أُوحِيَ إِلَيْكَ بُرْعَانًا عَرَبِيًّا لِتُذِرَ أُمَّ الْقُلَاهُ لِتُذِرَ أُمَّ الْقُلَاهُ وَمَنْحَوْلَهَا يَوْمَ لَا فريق في الجنة وفريق في السئير ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما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 وما وصينا به ابراهيم وما وصينا به الدِّينَ وموسى وعيسى فِيهِ الدين ولا الْمُشْرِكِينَ في كبرى على المشركين ما إِلَيْهِ اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن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 حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري لعل الساعة قريب، يستأجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشبقون منها، ويعلمون أنها الحقيقة. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي طلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من كان حرث الآخرة نزد له في حرف ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الاخره من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب نليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر ملا المودة في القربى ومن يقترف حسنة له فيها حسن إن الله غفور شكور لم يقولوا نفترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويهفو عن السيئات ويهفو عن السيئات ويألم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من قبله والكافرون لهم عذاب شديد